هو الذيذ خلَقَ السماواتِ والالْأَرضَ فيِي سَّةِ أي مِن ثمُستَوَعَ العرش يعلم ماَا يَلج فِي الأرضِ وَماَا يخْرجُ مِنْهَا وماَا يَنزِل مِن السماءِ وَماَا يعْرجُ فيِي هَا وَهُو معكُمْأَين ماَا كُم.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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم مِنَ الظلمات إلى النور وإن الله بِكُمْ لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 فُطِرَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ طِبْلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 إنَِّ الْ المُصَّدّقينَ وَْمُ الصَّّقاتِ وَقَرَدُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنَي يُضَاعفُ لَهُ وَلَهُم أَجرٌْ كَرِيم وََّذينَ آمَنُوا بِاللههِ وَرسُلِهِ أُلائِكَهُم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 لقدَ أرسَل النارُرسُناَا بِالبَناتِ وَأَنزَلنا مَهُم الكِتاباب وَمزَانَ لَقومُم النَّاسُ بالِالقِصْطِ وَأَنزَلنا وَأَنزَلْنَ الحَديد فِيهِ بَأسُل شَديدُ وَمَنافِع النَّاسِ وَلعلَمَ الله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 ثمَُّ قَفَّينَا على آثَارِهِمْ بِررسُلنَا وَقَفَينَا بِعسَبَنِ مَرَمَ وَآتَينَاهُ الإِنجلَ وَجَعَنَا وَجَعلنا, وجعلنا فيِي قُلُ بالِالَّذينَ التَّبَعُوه رَأْفَتَ وَرَرحْمَ وَرَحبانةَن بَتَدَعهَا مَا كَتَبنهَا عَلَيْهِمْ.